اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم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 المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس, يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وَمَن يُغْلِلْ الله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ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 فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله رفور الرحماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينة تفعفون عن ذلك وأتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقه الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب وقلنا لهم الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقدلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله بل طبع الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا